يا خيمه بالرمل تلعب به في تلقفر معشب السفع خالي فيها النفل والزهر والورد والشيح والذيب يطرد جافلات الغزال كلمات سمو الشيخ سلطان بن سحيم الثاني يا خيمة البرم لتلعبها الريح في تالي قفر نماش علي خالي في هنف والزهر والورد وعشي يطرد يقرد جافلات الغزالي يا خيمة البرم لتلعبها الريح في تالي قفر نماش بالسفح خالي في النفل والزهر والورد وعش والذيب يضرد جاف لا تلغى زالي والجمر له ولعاه وللنجر تصريح وتشوف زالم هيا لا تدلالي ومشي بوسط الرمل وقوم واطح وودع الأحزان طول الليالي الجمر له ولعه ولنجري تصري. وتشوف زول هي الدلالي ومشي بوسط الرمل وقوم واطح وودع الأحزان طور الليالي يا خيمة بالرمل تلعب بها الريح يتعطي قفر ماشي بالسفح خالي في هنف والزهر والورد واشي والذيب بيضرد جاف لا تلغى وكتب قصايد وانشد الشعر واعصي ونسى هموم القلب رايق وسالي وتطل فوق الزهر ينهل ويس ويغرد القمر على نجمه علي اكتب قصايد وانشد الشعر واعصي ونسى هموم القلب رايق وسالي وتطل فوق الزهر ينهل ويس ويغرد الجمرى على رجنا علي يا خيمه بالرمل تلعب بهار جفون ماش بالسفه خالي نهن في الورد والزهور والورد والعش والديبه بتطلع لا جت الضباو لها مع الرمل تسطي تلعب مع بهما الربعات والي وقت السحر والجو صفى مثل نور جت الضباو لها مع الرمل تسطي تلعب مع بهما الربعات والي وقت السحر والجو صافي مثل نور الهلالي يا خيمة برامل تلعب هري بدي قفر نماش بالسفق خالي في هنف والزهر والورد وعشي والذيب يضرد جافلات الغزالي أحب من قصر رفع بتسلي في وسط لندن غيمها سم حالي أحب من قصر رفيع بتسلي في وسط لندن غيمها سم حالي <تصفيق> يا خيمة برامل تلعب بهر في تل قفر نماش بالسفح خالي في هنف والزهر والورد وعشي والذيب يضرد جافلات الغزار يا خيمة المرامل تلعبها الريح في تل قفر نماش بالسفح خالي في هنفل والزهر والورد واشير والذيب يغرد جاكنات الغازالي